ناد الجهاد فلا السلاح يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعباد ناد الجهاد فلا المقام يقيب لي ودماء إخواني هناك تنادى